هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ف ض ل ا ل أ ن ب ي ا ء وسيدهم نبينا محمد بن عبد الله أ م ا بعد ايها المباركون فهذا لقاء مبارك من هذه ا ل ل ق ا ء ا ت في التفسير في هذا الجامع المبارك جامع الدخيل ا ل آ ي ا ت التي نشرف بالحديث حولها ودراستها في هذا اللقاء المبارك هي بعض الوصايا التي وردت في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء وهي س و ر ة تعرف كذلك ب س و ر ة بني إ س ر ا ئ ي ل قال الله عز وجل فيها وهو أ ص د ق القائلين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 لكن أ ه ل العلم كثيرا منهم يقولون إ ن المقصود ب ا ل أ و ل ا د هنا ينصرف إ ل ى البنات أ ك ث ر من البني ن و م ع ل و م أ ن ا ل ل غ ة كما جاء في ا ل ق ر آ ن الولد يطلق على الذكر ويطلق على على ا ل أ ن ث ى قال ربنا يصيكم الله في أ و ل ا د ك م لذكر ل مثل ح ظ ا ل أ ن ث ل ي ن لكن ظ ا ه ر ا ل آ ي ة هنا على أ ن ه المراد البني ن والبنات ل أ ن العل ة التي ذكرت في ا ل آ ي ة ليست ع ل ة ا ل ع و ر ة و ع ل ة العرض و إ ن م ا هي ع ل ة الفقر وهذا يشترك فيه البنين والبنات قال الله جل وعلا و ل الوصايا ت ت ق ا أَوْلَادَكُمْ إِمْلَاقٍ وَإِيَّاكُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا و قَتْلَهُمْ ل نَرْزُقُهُمْ خَشْيَةَ إِنَّ نَحْنُ ظ ا ه ر ة لكن كما قلت في ط ر ي ق ة التدريس نحن نعرج على ما يغلب على الظن أ ن السامع والمتلقي وطالب العلم يحتاجه يوجد خطا ويوجد خطا فالخطا بالكسر م أ خ و ذ من الفعل خطئ على و ز م فرح ة ف ا ل خ ط في ا ل ل غ ة معناه ا ل إ ث م ا ل خ ط في ا ل ل غ ة معناه ا ل إ ث م قال الله جل وعلا هنا إ ن قتلهم كان خطا كبيرا ما معنى خطا إ ث م ا كبيرا وليس معناه أ ن ه أ م ر غير صحيح ليس معناه أ ن ه ضد ا ل ع م د أ م ا ا ل خ ط أ بالفتح فهذا معناه ضد ضد العبد فقد تصنع شيئا لا تقصد فيه ا ل إ س ا ء ة فيلومك من يلومك فتقول أ ن ا أ خ ط أ ت أ ي لم أ ت ع م د هذا قال الله عز و جل ليس عليكم جناح فيما أ خ ط أ ت م به و لكن ما تعمدت قلوبكم ف ا ل خ ط أ ضد ماذا ضد العبد ا ل خ ط أ بالفتح ضد ا ل ع م د أ م ا الذي في ا ل آ ي ة فليس المقصود ضد ا ل ع م د إ ن م ا المقصود ا ل إ ث م إ ن قتلهم كان خطا كبيرا أ ي إ ث م ا كبيرا و م س أ ل ة أ ن ا ل إ ن س ا ن يخشى الفقر من بنيه تقودنا إ ل ى م س أ ل ة تتعلق ب ا ل ث ل ا ث ا ل وصايا أ و بالوصيتين ا ل أ و ل ي ن من هذه ا ل آ ي ة وهذا يحتاج إ ل ى ت أ ص ي ل علمي التصوير العلمي اي شيء يوضع في غير مكانه يعد ظلما ويكون من ا ل إ ج ح ا ف بمكان بمقدار إ خ ر ا ج ه عن مكانه ولهذا قيل يا رسول الله أ ي الذنب أ ك ب ر قال أ ن تجعل لله ندا وهو, وهو خلقك فلرب أ ن الله خلقنا وحده وهو يرزقنا وحده ويميتنا وحده و يحيينا وحده و يحاسبنا وحده ف إ ذ ا جاء أ ح د ما فعبد مع الله غيره أ و أ ش ر ك مع الله جل و علا أ ح د ا غيره فقد جاء بمنتهى الظلم ل أ ن ه صرف ما لا ينبغي صرفه إ ل ا لمن إ ل ا لله و لهذا قال الله إ ن الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم عظيم في أ ع ل ى المنازل لكن هناك منازل من غير الشرك تسمى ظلم تمام الحديث قيل يا رسول الله ثم أ ي قال أ ن تقتل ولدك خ ش ي ة أ ن يطعم معك أ ي ن الظلم هنا الله جل وعلا رزقك الولد لتقوته لتطعمه لتقوم برعايته فلا يجب أ ن تنصرف رعايتك إ ل ى أ ح د أ و ل ى من اولى من ولدك ف إ ن قتلته فقد أ ت ي ت بالنقيض من هو محل ل ل ر ع ا ي ة و ا ل ع ن ا ي ة والعطاء جعلته محلا لل... للقتل هذا من أ ع ظ م الظلم بعد الشرك بالله قيل يا رسول الله ثم أ ي قال أ ن تزاني حليله جارك فالزنا حرام لكنه إ ن كان مع ح ل ي ل ة الجار كان أ ش د جرما و إ ث م ا و أ ع ظ م لما ل أ ن أ ص ل أ ن ا ل إ ن س ا ن م ؤ ت م ا على عرض جاره و أ ن جارك ربما بدا له سفر فسافر فمما يخفف عليه خوفه على أ ه ل ه علمه أ ن ك جار فهو أ و ل ى الناس ب أ ن تحفظ عرضه و ذماره و أ ن تراعيه ف إ ن وقع منك أ ن ت ا ل أ ذ ى لجاره في حليلته في زوجته فقد قلبت ا ل م س أ ل ة كما جاء في الشرك فهذا يسمى ظلم كما جاء في الحديث ان تجعل لله ندا وهو خلقك أ ن تقتل ولدك خ ش ي ة أ ن يطعم معك أ ن تزاني ح ل ي ل ة جارك بمعنى أ و س ع الفقهاء يقولون تسمعون باليمين ا ل م غ ل ظ ة اليمين ا ل م غ ل ظ ة تغلظ زمانا وتغلظ مكانا فقالوا إ ن ه ا تغلظ زمانا إ ذ ا كانت بعد ص ل ا ة العصر وتغلظ مكانا إ ذ ا كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم غلظت مكانا هنا عند المنبر ل أ ن المنبر محل ل ل أ ج و ر فلما ي أ ت ي أ ح د ويقسم عند المنبر كذبا يمينا ً غموسا فقد جعل المكان من محل ل ل أ ج و ر إ ل ى محل للفجور جعل المكان من محل ل ل أ ج و ر إ ل ى محل للفجور فقلب ا ل ق ض ي ة هنا قال الله جل وعلا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا من هنا بهذه ا ل ط ر ي ق ة يفهم مراد الله جل وعلا من كلامه على أ ن العرب و تبعهم بعض الناس إ ل ى اليوم في م س أ ل ة البنات لهم فيها ر أ ي آ خ ر و هو أ ن ا ل إ ن س ا ن يخشى على بناته من بعده يقول أ ح د الشعراء عنده ابنه ف إ ذ ا داعبها جلس معها ت د م ع عيناه ف إ ن سئل قال أ خ ش ى عليها أ ن أ م و ت قبله ا و يتمنى ان تموت ابنته قبله يقول تهوى حياتي و أ ه و ى موتها شفقا و الموت أ ع ظ م نزال على الحرم تهوى حياتي و أ ه و ى موتها شفقا و الموت أ ع ظ م نزال من على الحرم أ خ ش ى عليها ف ض ا ظ ة عم أ و جفاء أ خ و قد كنت أ خ ش ى عليها حتى اذى ا ل ك ل م يعني أ ن ا لا أ ص ب ر في الدنيا أ ن يؤذيها أ ح د ب ك ل م فكيف بعد وفاتي و يقول في بعض ثنايا ابياته فيكشف الستر عنها عن لحم على وضمي يعني يخاف أ ن تسلك مسالك حتى تسد جوعها لكن هذا و إ ن كان في أ ص ل ه فيه شيء من الحق إ ل ا أ ن المؤمن يعلم أ ن أ ع ظ م ما يحفظ أ ه ل ك بعدك صلتك بربك وكان أ ب و ه م ا صالحا هذه و ا ح د ة و ا ل أ م ر الثاني التعويذ لا بد أ ن يربى البنين والبنات على ا ل ص ل ة بالله لا بد أ ن الرجل ا ل أ ب الراعي حقا ل أ ب ن ا ئ ه وبناته يورثهم في جلساته معهم أ ن الذي يحفظ ويرعى هو الله جل جلاله يحاول أ ن بطرائق ع د ة بحسب ما يقتضيه المقام أ ن يورث قلوب أ ب ن ا ئ ه وبناته ولو في سبيل ط ر ي ق ة تعامله معهم أ ن الذي يحفظ هو الله فهذا مما يحفظهم الله جل وعلا به ل أ ن ه إ ذ ا وقر في قلب الفتاه في قلب الفتى ان الذي يحفظ هو الله سيعمل بما هو عالم به أ و معتقد له أ و مقتنع به هذا كله يعينه حتى في ق ض ي ة كيف يؤدبهم يعني مثلا ياتي مثلا هذه أي تاتي أ ي ا م صيف أ و أ ي ا م شتاء يطول فيها الليل و ل ل أ س ر يعني جلساتها ذهابها إ ي ا ب ه ا ثم ي أ ت و ن من مكانهم الذي كانوا فيه فيفيء البنين إ ل ى غرفهم و تفيء البنات و البنات يفئن الى غرفهم ح ر ي م بالوالد يمر يمضي يطرق الباب ب أ د ب يجلهم يكرمهم حتى يشعروا ب ا ل ر غ ب ة منه في أ ي حديث يقول فيقول لو أ أوتر و ت ر ت م هذا مما يحفظكم الله به في النهار يقول لابنته أ و ت ر ي هذا مما يحفظك الله به في النهر ا ثم يمضي حتى لا يربى الناس على أ ن ه م يعبدون الله من أ ج ل ن ا إ ن م ا يمضي يترك له م س ا ح ة قد لا تقوم البنت أ و الابن في الليله ا ل أ و ل ى ولا في ا ل ث ا ن ي ة لكن إ ن ر أ ت من ذلك منك وكنت أ ص ل ا إ ذ ا قام ابنك أ و ابنتك في الليل يتفقدك أ و سمع صوتا يبحث عنك أ و بدا له أ ن يشرب من مكان نائم وهو يمشي في طرقات البيت لا يمكن أ ن تقع عيناه على شيء أ ج م ل من ان يرى أ ب ا ه أ و يرى أ م ه قائما, قائماً ً يصلي هذا الذي يورث في ا ل أ ب ن ا ء التقوى هذا خير من منشور يقدم أ و شريط يسمع و إ ن كان في هذين خير لكن مثل هذا أ ع م ل في الصدور أ ع م ل في القلوب أ ع م ل في الوعظ قال الله جل وعلا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وياكم إ ان قتلهم كان خطا كبير ثم قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل و الزنا مما حرمه الله في الملل و ا ل ا د ي ا ن كلها وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابي ذات يوم اني رايت البارحه عجبا رايت رجلين و ق ف على ر أ س ي ثم قال لي انطلق فانطلقت معهما ف إ ذ ا أ ن ا برجل يشدخ ر أ س ه بحجر ثم إ ن الحجر يتفرق رجل قائم عليه يشدخ ر أ س ه بحجر وهو مستلق على ظهري ثم إ ن الحجر يتفرق ثم يجمع الحجر فيعود ا ل ر أ س كما كان ثم يشدخ, يشدخ. قلت من, هذا؟ من هذان م هذا؟ قال لي أ ي ا ل ذ ا ن معه انطلق قال فانطلقت قال ف أ ت ي ت على رجل يوضع الكلوب في ش د ق ه إ ل ى قفاه وفي منخره إ ل ى قفاه قلت من هذان قال لي انطلق قال فانطلقت و أ ن ا أ ذ ك ر الحديث ب إ ي ج ا ز فاذا إ ذ برجل ف إ برجل يسبح في نهر مثل الدم أ ح م ر وعند الشط رجل واقف معه ح ج ا ر ة فالذي يسبح يسبح ما شاء الله ثم ي أ ت ي إ ل ى الرجل الذي على الشط فيلقمه الحجر فيلتقمه ثم يسبح على هذا يمضيان قلت من هذان قال لي انطلق فانطلقت قال ف أ ت ي ت على تنور ضيق من أ د ن ا ه واسع من أ ع ل ا ه وفيه أ ص و ا ت قوم يضجون فنظرت ف إ ذ ا رجال ونساء عراه قلت من هؤلاء قال لي انطلق فانطلقت ف إ ذ ا أ ن ا برجل ك أ ك ر ه ما أ ن ت رائن كريه ا ل م ر أ ة وعنده نار يحشها قلت من هذا قال لي انطلق فانطلقت حتى أ ت ي ت على رجل طوال وحوله ولدان ك أ ك ث ر ما أ ن ت رائن من ولدان قلت من هذا قال لي انطلق حتى انتهى به إ ل ى مقامه في ا ل ج ن ة صلى الله عليه وسلم قال ثم قلت لهما حدثان ي عما ر أ ي ت ا ل آ ن مازال في الرؤيا و ر ؤ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء حق قالوا أ م ا الرجل الذي يشدخ ب ر أ س ه في الصخر فهذا الرجل ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وينام عن ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة و أ م ا الذي يؤخذ بالكلوب في شدقه فهذا الرجل يكذب الكذبه فتطير في الافق ا و أ م ا الذي في نهر من الدم أ ح م ر فهذا آ ك ل الربا و أ م ا الذين في التنور ي ت ض ا ه و ن فهؤلاء الزناه والزواني و أ م ا الذي ر أ ي ت ه كريه ا ل م ر أ ة فهذا مالك خازن ا ل ن ع ر و أ م ا الذي ر أ ي ت ه رجلا طوالا وحوله بلدان فهذا إ ب ر ا ه ي م وهؤلاء ولدان المسلمين كل من مات قبل البلوغ في كفالته في ا ل ج ن ة والمؤمنون شفقه رحمه لما قال صلى الله عليه وسلم هذا قام أ ح د ا ل ص ح ا ب ة فقال يا رسول الله و أ و ل ا د المشركين فقال صلى الله عليه وسلم و أ و ل ا د المشركين فظاهر الحديث وحديثه البخاري أ ن أ و ل ا د المشركين إ ذ ا ماتوا قبل البلوغ يكونون في ك ف ا ل ة إ ب ر ا ه ي م موضع الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء والرجال الذين في التنور ف ز ن ا عياذا بالله من كبائر الذنوب ومع ذلك فمن ابتلي به في سالف دهر مضى ف إ ن الله يتوب على من تاب قال الله إ ن ي لغفار لمن تاب و آ م ن وعمل صالحا ثم اهتدى فلا ياتينك الشيطان إ ن قدر أ ن أ ح د ا م ض ى م ن هذا ا ل أ م ر ن س أ ل الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي ة فيحكم عليه بالفناء و أ ن ه لا أ م ل ولا رجع ة لكن يكبت ا ل إ ن س ا ن وساوس الشيطان وكيده ب أ ن ي ل ج أ إ ل ى الله قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله وفي الحجر قال ومن يقنط من ر ح م ة ربه إ ل ا الضالون وفي يوسف إ ن ه لا يياس من روح الله إ ل ا القوم الكافرون ولا حديث والاثار في هذا ع ظ ي م ة فقال الله جل وعلا هنا ولا ت ق ر ب ا ل ز ن ا إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيلا وقال الله جل وعلا بعد ه في هذه الوصايا التي نتدارسها قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أ ي ح ج ة وهو ما أ و د ع ه الله في قلوب الناس من القصاص والقود والعفو حتى قبل ا ل إ س ل ا م وقول الله جل وعلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق القتل ا ل إ م ا ت القتل ة بفعل فاعل ل ا إ م ا ت ة بفعل فاعل يسمى قتل ولا تقتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق إ ل ا استثنائيه إ ل ا بالحق إ ل ا أ ن يكون هذا القتل متلبسا بالحق أن يصبح تلكم النفس حقيق أ ن تقتل كما يقتل القاتل قصاصه قال الله جل وعلا فلا يسرف القتل ل أ ن ه كانت العرب يرى بعضها على بعض فضل فلا يقبل أ ح د ه م إ ذ ا قتل أ ن يقتل بواحد و إ ن م ا يقتل ب أ ك ث ر كما هو معروف في خبر البسوس المشهور فإنه ف إ ن ه لما قتل كليب واراد مهلهل ربيعه ان يقتل به من يقتل من بكر أ ر ا د رجل اسمه الحارث بن عباد أ ن يصلح بين الفريقين فبعث ابنا له يقال له بجيرا ليصلح فلما قدم بجير هذا على مهلهل ربيعه قتله مهلهل فظن الناس أ ن مهلهلا قتله ليبوء ب إ ث م كليب يعني يصبح سواء بسواء لكن مهلهلا لما قتله قال كلمته ا ل م ع ر و ف ة قلب بشسع نعل كليب يعني أ ن ت مقابل شسع النعل معنى هذا سيطول القتل إ ذ ا كان واحد بشسع النعل فلما بلغ هذا الحارث والده بلغ هذا ا ل ح ا ر ث والده بجير كانت له فرس اسمها ا ل ن ع ا م ة أ خ ذ ه ا قال قرب مربط ا ل ن ع ا م ة مني لحقت حرب وائل من حيالي قرب مربط ا ل ن ع ا م ة مني إ ن قتل الكريم بالشسع غالي يعني ليس معقولا أ ن يقتل ابني مقابل شسع شسع نعل هذا من كان موجودا في العرب من ا ل إ س ر ا ف في القتل ف أ ب ط ل ه الله جل وعلا بقوله فلا يسرف في القتل إ ن ه كان منصورا والعلم عند الله متعنا الله و إ ي ا ك م متاع الصالحين